وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ Oh, no. لو أردنا أن نتخذ له وأن نتخلنا ولكم سَبّشونَ اللي هذا ل يف تُرون أمِث تقَزُون بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ قُمْ فَهُمْ